رحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وصيئات أعمالنا لإله الله لا مضل له ونغف لا آدي له أشهد الله لا شريك له وأشهد أن محمد العبد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصبه وسلم وسلم في الآخر من خير الكلام بكلام الله عز وجل وخيار الهدى وخيار محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاء الله لأمور محجفات وهو كل محجفة بدا وكل بدأة مضلالة وكل ضلالة في الناخ فضل فضل هين مرة الماضية إلى أي ها هين كل هين الخفض ألمات الخفض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 غير أيضا هل موجود هنا أوه؟ هالك <تصفيق> يوم فقدنا مصنف كل ما سبق وخلاصة ذلك أن المعربات على قسمين قسم يعرض بالحركات وهي الأصر وقسم يعرض بالحروف وهي الحرق عن الأصر وأما الحركات فالمعربات كلها ألامة رفعها الضم ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بسهل المضارع إذا اتصل به أي في الثنين أو وهو الجماعة أو يعني أنها المخافض أو نون النشوة أو نون التوفيط يكون مبنياً في محلي وعلامه النصب هي فتح فيها كل الا جوائز شريفه عندما نصب ويكون بماذا علامه النصب هي الكشف وفي المضارع ان اتصل باخره اي بجمع الغائبين او جمع الذين او جمع المتخاطبه او النشاء او التوكيد يكون بنيه في محلي الاخير في المبنيه في محلي منصوب وخمسة يكون علامة نصبية الحلف وعلامة الفرض هي الكسر ويستثم ذلك الاسم الذي لا ينصرف وعلامة الجزم هي السكون ويستثم ذلك لفعل خمسة فإن علامة الجزم هي الحلف أو المعتدية هذا فيما ماذا فيما هي أعرض بالحركات اما ما يعرب بالحروف فالاصلي رفع هي الواو او او الالف او ثبوت بالياء او حذف النون بالياء والجزم بالحذف اما حظ الا واما الياء المراهبه التي شبكت معنا اما يشط واما فات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 ما كان من غير الأسماء الخمسة المنصرفrer، أعلام التقافي الضمّة وإلامة نصبه الفتحة، وأعلامة الجرد ثمزها خفضه الكسر كان غير الأسماء الخمسة وهو لا ينصرف، إعلام البيض الضمّة وإلامة نصبه الفتحة، وأعلامة خفضه ما كان من أسماء الخمسة فإعلامة رفعه، إعلامة نصبه وآ galaxies равده؟ كل م degree أو أن يكون مثنن وأن يكون مثنن علامة رفعه وعلامة نصبه وخفضه لأن المفتاح قبلها المكسور فأمان إن لم يكن مثنن كان جمع وهو سام جمع التكشير على قسمين منصرف غير منصرف غير المنصرف, المنصرف علامة رفعه الضمة وعلامة نصب الفتحة وعلامة خفضه كسر إذا كان غير المنصري فيه علامة رفعية الضمة وعلامة نصبية المسحة وعلامة, وعلامة خفضية هذا جمع الترسل دوكي جمع مذكر السالم علامة رفعية وعلامة رصبية وخفضية الياء المكسور ما فتح ما باله ثم جمع عنف السالم علامة رفعية علامة رفعية, علامة رفعية, علامة رفعية, علامة رفعية مسلماته علامة رفعين ضمة علامة نصبه كسر وعلامة خفضه كسر طاضح توجد أن أخذنا لسمه مفرد ومنه منصرف وغير منصرف وإسماء من الخمسة مثنى والجمس ذكر سالم وعنده سالم إسم مفرد منصرف إسم مفرد غير منصرف إسم مفرد هو من مثنى جمع تكسير جمع تكسير جمع تكسير كما هذا ما يتعلق بالاسم طيب علامة الإعرام بالنسبة للاسم واضحة فهوما لما تأتيك الكلمة تميز هي اسم لافعل لا لا تميز إذا ميزت لنا اسم لافعل تعرف متى تكون اسم مفرد أو مثنى أو جمع صح وإذا أعطنا اسم مفرد تميز هل هو منصرف أغير منصرف وهل هو من اسم الخمسة أولى ويأتنا مفنة واضح وهذا كان جمعة هل جمع تكسير إلى بإجمار أو بضكار صىدي تميز تعرف هذا أو لا اذا ميزت الإسم عرفت علامات الإعراض له فهذا اللي يرلقناها واضح؟ إذا كان في محل موقعه الروفع ما هي علامة اللمصب بالنسبة لكل إسم؟ او موقعه النصب ما هي علامة النصب بالنسبة لكل إسم؟ او موقعه الخفض ما هي علامة الخفض بالنسبة لكل بكل اسمه مفهومها لا نأتي إلى الفعل الفعل أقسام فعل أمر فعل, فعل مضارع فعل أمر الماضي مبني أبدا والأمر الصواب أنه مبني هو ساتي أنه مصنع في كل مجزوم ألماذ بالكوفيين أنه معرب الفعل أمر مضارع معرب اتفاق يعني يرفع وينصب ويجسم علمت رفعه وهو فعل المضارع الفهم مضامل على قسمه اتصل بآخره شيء او لم يتصل بآخره شيء اذا لم يتصل بآخره شيء هو على قسمه معتل وغير معتل اما غير المعتل واضح علامة رفعه الظن الظاهرة والعلامة نصبه فتحة ظاهرة والعلامة جسمه الظاهرة جزمه سكون الظاهر. اما المعتل فعلامة رفعه الظن المقدرة للتعذر او اكتقر وعلامة رفعه الفتحة المقدر للتعدع أما الثقال فلا طبعا ولم جزمه حذف حظ العلم إذا اتصل بآخره شيء إما نون النسبة ونون التوكيد أو, التوكيد أو ألف التثنية وهو الجماعة وهو يا المؤنثة مخاطرة فإذا كان اتصل به ألف الاثنين أو يا المؤنثة مخاطرة وهو الجماعة هذا نسميه الأمثلة خمسة أو الأفعال خمسة وإي فعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين علامة ورفائهاٌ سبوت النون علامة لمصب والخضر وقبل الجزم م SW إذا اتصل بين النون يكون معظماً دائماً مبنياً على السكون في محل رفح مبنياً على السكون في محل نصب مبنياً على السكون في محل الجزم إذا كان تصر一定 النون توكيداً ثقيلة أو خفيفة مبنياً على الفتحة في محل رفحه أو محل نصب أو محل جسمي واضح؟ هذا خلاصة كل الأبواب السادقة نفهم؟ نعم نفهم إلا لا, لا. فيه إشكال لديه إشكال يلطف يتفضل هذا أصل أصل ما سيأتينا قال بعد ذلك الأفعال الأفعاد هذا الماضي ومضارع وأمر نعم أخلق فالماضي أخلق بسم الله الحمد الحنيكو أحمد الله تعالى أسماء الأفعاد أفعاد الملاد من المضارع نعم ضرع برعب المضارع نعم الماضي مفتوض للأخر أبدا نعم نعم المضارع ما كان في أول إسل الزوائل الأربعي التي يسمعها وقومها وهو مرسول أدد الفتر يستعر عليه نواصب الجوازب يعني مواصب الجوازب من الفعل أقسامه ثلاث الفعل هو أقسامه ماضي ومضارع وأمر ماضي ومضارع وأمر وقلنا الفعل في تعريفه كلمة دلت على معلن في نفسها مقتننة بالزمن اختغالها بالزمن إما يكون ما زمن ماضي أو حال أو مستقبل فإن كان زمن ماضي له قبل زمن التكلزم له قبل زمن التكلزم هذا هو ثمن ماضي كلمة الدلة على نفسها مختنة من زمن قبل زمن التكلم هذا ماضي والمضارع حال زمن التكلم او بعدها والامر بعد زمن التكلم مع دلالته على الطلب واضح طيب ما موقع هذه الانواع الثلاثة من الفعل من مبحث اعراب البناء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 والأدق أن نقول الفعل الماضي مبني الآخر أبدا تضرب وكتب وصل وزكى ودرس وتعلم وعلم وفهم وفرح وهب ووعد وسأل وآخذ ورحل وسافر استخرج وانطلق واستعمل واستخرج ونحوها كيف نعرف ان هذا الفعل الماضي او غيره يقبل تاء التأنيث فاذا كان يقبل تاء التأنيث السكيناء كان هذا فعلا ماضيا واضح طيب اذا جعلنا الجملة فيها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 نون مفتوحه بس واضح يتصل فعل ماض الماضي بهذه الضمائر كان مبنيا على السكون تقول اكتبوا تشوب كتب كتابه الدرس قال هو تعالى قال رب اني وضعتها انثى. وضعتها انثى. وضعتها انثى. وضعت تهاؤن وضاع تهاؤن وضعها توها قالوا الزوجا ما قلت ما قلت لهم الا ما امرتني به طيب سلقه خط مفتوح كذا بذا هل أو هل كتبت الدرسة قوله تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إذا كنت فيهم فأقمت إن بصدت بفضت... نعم ماتا المت... المكسورة قل هل كتبتي هل كتبتي الدرسة وقال عز قالوا يا مليم لقد جئت شيئا فريا جئت وقوله صلى الله إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله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 وأرزاقها المقسومة حديث بيثم حبيبة اختابة صح مسري ما اللهم أمتعني بزوري جاء صلى الله عليه وسلم وأبي أبي شفيان وزور وأخي مآوي قال رسول صلى الله عليه وسلم وقد سألت أمور ونذكر دي اللهم إني أعوذ بك النار أو عذاب في النار كما قال أبو داود نعم وابتسم معنا فهمنا الدرس قول الزوجين رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَكِنَا وَخَاسِنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وقال عز لا إثيان طيب والمثال معلون النسوة النساء فهمنا الدرسة قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكم أكثر آلكم واضح من فوق ها واضح تشاب دخنا ايوه جيد تصدقنا في الامر مو في الماضي احسنت لان رايت كنت لا ايوه احسنت تصدقنا في الامر صل الله انتبه تصدق طيب ساتي ب ب ب يمثلنا به هل نيشان نفهم من الدرسه كويس كثيره على هذه الحاجه تمام حسنًا، أرضي هذا؟ إذا اتصل بالضمير على فع المتحدي، كارفت الضمير على فع ما هو؟ تاء المفتوح، المضموم، المكسور يعني إذا كنت تاء المضموم، كتبت تاء المضموم يزول على مالك على ضمير، متكلم، المفرد المتكلم ذكرنا الأنثى وتاء المفتوح، كتبت المفرد المتكلم، المذكر المفرد المخاطب المذكر والمكسوء كتبت المفرد المخاطب المؤنث مفرد المخاطب مؤنثة كتبت وكتبنا جمع مذكر المتكلم جمع المتكلم جمع المتكلم نساء آآ لجال لجال الزكور كتبنا نحن و جتن النشاء اي جمع المؤنث الغائب والمتكلم ايضا و الغائب والمتكلم هذه يكون هذا والفعل مضارع ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك هذا الضمير هو التوء لتا ولا تي ولا, ولا نا ولا متصل في محل رفع فائل واضح في محل رفع وهو مال فائل منفروض فاعراب الشدين لاعراب اليسير الثاني يعني بعضهم يريد اعراب الاخر يقول جَرَب ضرب في الماضي نبني على الفتح ما لانع من ظهور هشتغل المحل بهاوهه السكون لمناسبه ماذا وهاه السكون أربع حركات فيه ما هو مثل الكلمة الواحدة واضح؟ <تصفيق> العرب الأول مبنى السقود الانتصالي بلغة المتحدث سهل ثاني فيه شوي فيه تعقيد هم عبد الرحيم على الفتح المقدر منع من ظهوره كراهية توالي أربع المتحديكات فيما هو كالله مثل الكلمة الواحدة ما معنى أنت ها؟ ها؟ مجرد؟ يعني؟ ما فإن الله كلمة حتى حلوه يتخذرونها شكور يتخذرونها شكور في سكتاني أو سكتاني مالك في سكتاني أو سكتاني فإنها فإنها ومالك وفيها مجمع من كلمتين هل تخذرون شكراً لك شكراً لك سَبَقَ كَبْ الكَبْ من الكلمة نعم ايه وهو موضوع هو ورش نعم هو ها ها سباقك عن ذا سباق ثا ذا هو وكَبْ ونتصنب لها جديد المحلل نصم نعم سباقك ها ها ها ها ها Kaj je? Kaj je? Kaj je? Kaj je? Kaj je? قلت <تصفيق> هنا جاءت أربعة متحبكة لأن الكامل ليس من سبب قد تقول أنت كتبت فئة وكامل كلي رقب ماذا هذه كلمة وذي لماذا يقول هذه؟ تقول كتبت كتبت صح؟ قالوا لماذا سيتينا؟ قال لأن في الثالث جزء من الفئة فهو من الفئة الجزء الواحد عندها ازاي ما فيش كلمه دي واحد يا هذا صار كجد من وكانه كلمه واحد فراجعوك يا جلال فسبك الكتابه الكتابه قال كلمه الواحده وما دام في كلمه الواحده مش معروف عند الغرب ثواني الكوالد المتحفزات يا ارض يا ارض وضح شعر الماضي المقدم من عنده ضروره توالي الارض المتحفزه فيما هو كلمه الواحده لن يقول فيما هو كلمة واحدة لأنها لماذا كلمة كلمة أنها كتب فعل وتعطى بأسفل لكن فيما قال كلمة واحدة عد الفعل مع الثالث كلمة واحدة لأنهم يقولون أن الفعل يذكر المال من الفعل ما قلنا أن نشاء صار أن نحتاج إلى ثالث كلمة وقلنا هذا يجد المال صرعي نجح وصرع فيها صرور القطة واضح نعم هو دي مش حركه في هو مال هو بيقول اه هو ده حركه ايه الضم والضم كل حاجه نعم واضح كذلك الحالة الثانية اتصال الفئلة الماضي دواوي الجماع بذلك قوله تعالى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 مبني على الضم اتصاره بباوي الجماعة على الإعراب الجسير الواضح السهل مجلس قالوا الله مش فيها الله ماذا قالوا هل هي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 أقام قالوا نسأل؟ ال... ماذا من المناجد في الواب؟ في مرسل طالب لماذا جاءت الطالب؟ التناجد؟ الواب إن كان بعضك مبنى على ذلك المقدر ما نعطي بقوله اشتغال المحلم هذا هو المترج المحلم فتحه للناس هذه المحلمة تأذى الآن المحل من الأصل تكون في قد اشتغل اشتغل بمعب اشتغل بحرص ليضم ألقنا لماذا تجيبناها لأنها لناسب الوقت لأنها ما, ما سبت الوقت واضح فما ذلك الطواري مرحبا ما ذلك الطواري مفهوم ها تمام كان بالإعراض السهل كتبتو كتب في الماضي مبنى السكون اتصاله بضمي رفا المتحد قالوا في الماضي نملع الضم تصلي بواو الجماعة واضح؟ والعرف الثاني أيضاً صحيح صحيح وإن شاء الله أول أسان لا أعرف فإنه دقة وفي ذا لما الذي حصل في الشعر حتى صار إذا ما صار إليه تمام؟ أنهينا جيلاً الماضي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 هاتف الفعل الماضي وعربهم فلا بد عن ماذا كل واحد يطبع الفعل الماضي ويعربهم واضح قال وفعل الأمر ها مجزوم مجزوم أبدا قلنا فعل الأمر كما عرفنا سابقا الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقتنة بزمن لماذا المتكلم وتدل, ما وتدل على ايش على الطلب تدل على ماذا على الطلب تدل على الطلب واضح نعم رون انما لفظ طيب وعلامتها انه يدل على علامه الجر اعراب يدل على الطلب ويقصد بها المؤنث المخاطب نحو اعراب ابو قال وفعل الامر مجزوم ابدا قوله مجزوم ابدا هذه هذا دليل اخر لان بالاجروميه سيره يا مدرسه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 الفرق أننا إذا قلنا مبني ففعل الأمل في باب البناء لا يحل له إلا إعراض ولا يحل له إعراض وإذا قلنا مجزوق فهذا من قسم المعرض لأن الجزم من ألقاب الإعراض واضح؟ غير واضح؟ واضح لما نقول فعل الأمر مبني أنا وين يدخل؟ يدخل في البناء ليس في الإعراب وإذا قلنا مجزوم فهذا في الإعراب لأن المجزوم من ألقاب الإعراب وموقلنا في المجلس سالحة وألقاب الإعراب أرباح وأنواع الإعراب أرباح الرفع والنصب والخفض والجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولذلك الوفع والنصب والجذن ولا خفضة فيها انكرنا هذا ولا لا طيب فلعن نقول الصواب على مدى البصريين هو ما هذا أنه مبني يعني ملاجم لحالة واحدة مبني ملاجم لحالة نعم مبني ملاجم لحالة واحدة نعم الاصل في فعل الامر انه ماذا جو قاعده قاعده ما هي قاعده دغني على ما يجزم به مضارعه خليها القاعده على ما يجزم به مضارعه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 توني معتل الاخر معتل الاخر سمعوني بكلام انا في طش الان ما يمكن اجي بك يا اخي ما ادري باقي السلام عليكم ايش قلنا هل تقرأ بالقاسم؟ كيف يكون؟ ثلاثة حداثة أولا البناء على السكمة وهي الأصل وذلك في حالة عدم انتصال إيه المخاطبة أو وار الجماعة أو بيائهم عن نفس المخاطبة أو, أو كونهم أخوة يعني إذا لم يتصد بألف الاثنين ولم يتصد بوار الجماعة ولم يتصد بيائهم عن نفس المخاطبة ولم يكون معتل الآخر ما معتل الآخر؟ آخر هو آلف. أوها أويا كيف يكون علامة الجسم علامة البناء يعني أمر مبني على السكور ولم تتصل به النور التوحيل التقيلة نعم ولم تتصل به النور التوحيل التقيلة والخبيرة ولم تتصل به النور التوحيل التقيلة والخبيرة نعم يقولون مبليون يكون مبنيا يكون مبنيا وعلامه بنائه السكون ها هو وضع غير مودن غير مودن فعل او تعريفه كفعل امر ذلك قل قل زيد يا زيد كلمة دلت علاماتنا في نفسها مقتلنة بالزمن وعلامتها تدل على طلب أي فيه طلب فيه شيء ويصح أننا نلحقها باليار كلي اضغبي اجلسي صم صومي فيه طلب فيه صح ما هي علامة البناء نقولها أن المضالع مبني وعلى الصلاح المصنف مجزوم أبدا ما هي الألامة تقول الأنفاذ أمر مبني وعلامة مبني وعلامة بنائي مبني على ماذا لا. إذا لم يتصد به ألف لإثنين قوما ولووج مع قومي أقوموا وليألوانا ثم خطرة قومي ولم يتصد به حرف العلة لم يكن ولم يكن معتل آخر ماذا؟ صلي, صلى أخيره أليس أقول صلي واضح؟ دعا قدعك رمى يغني لما نرجع أصبر زيانا رمى معتل دعا معتل صلى معتل واضح؟ ولم يتصف إنون التوكيد الثقيلة أو الخبيرة لأننا نقول قُوبَنَّ واضح؟ قُوب صرفتها وعلينا بُدّق ما فوق؟ وهنا تكون علامة البناء السكو الحالة الثانية أن يكون من الأفعال الحمسة تسمى الأمثلة الخمسة أي ايتصل به ابي الاثنين كي يصليا او هو الجماعه وتصليا او الجماعه يصلون وتصلون او يقبل انها مخاطبه كتصلين فهنا يكون مبنيا على حذف النون واضح؟ ها. مفهوم؟ تمام؟ الحالة الثالثة أن يكون مؤتن من آخر. فهنا يبنى على حفظ حفظ العلّة حفظ حفظ العلّة إذا اتصل به دون توكيل ثقيلة لحالة أخرى إذا اتصل به دون توكيل كان مبليا على الفجر أما إذا تصل بي النور للنسوة فواضع مبني على السكون وهو العصر التقيلة من... من التقيلة أو الخضيئة قوماً له أو قوماً نعم فو اذا كننا نشوفوا لكم بلي هاد الشغل وهو في المضارك طيب في المضارك قلنا هو الذي كيف تبدلك على نفسها في. على المعنى نفسها مكتلنا بجمل الحالة والاستقبال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 لكن بشرط أن يدل على المفرد المتكلم وأن تدل التاء المفرد المخاطر أو الغائب المؤنس مفرد الغائب المؤنس مفرد المغائب المؤنس الهياء أن يدل الهياء على المفور بغائب مذكرة وأن النون على جماعة المتكلمين فإن تدل على هذا لم تكن دليلا لأنه كان مضائم تمشي لا اكرم اكرم من هو من الاله كنا يد له ماذا اتكلم مضارع اكتب اكرم اذا هذا ايش فعل مضارع ايش المضارع ليش ليش ذا ليكه تعلم هو وتحيا صحيح وانت كنا وتحيا خلي انجه تحيا فهم امر مضارع واضح نجي تعلم وهو قلنا تعجب لنا تت... تتعلم أنت وتتعلمين أنت فإذا مفرد المخاطر وتتعلم هي لكن تعلم هو هذا ليس في المضالب وضعه الماضي لذلك أعطر نرجس المكان جوه في النرجس او تنيل بودي النرجس نرجس من هو قلنا النون يا بودي على ماذا كما انت ولم يدل الآخر بلدنا بس لنا ها؟ داخل ياء داخل ياء نعم يعني يكون ضمير نفسه لكن يعرف كان مال من الاوغ باخيه من المضار باخيه يرنئ يرنئ الياء هنا يرنئ هو لكن الياء من صميم الفعل وليست حرفا مضارعه زائد جائد يرنئ وايره واضح نعم تمام اتقوا ممكن اجي ممكن في المضارع المضارع في المضارع ولا بندر هو الفعل اللي اقول لك عليه لا لا مثل مثل مثل عندك في الجنومية ما عندك اقرأ اي وحد اقرأ بثماثر المبارئ ممكن ان يأخذ لهم احد الزواج اقرأ بعد ان يجبع مفور <تصفيق> وهو مرفوع وهو مرفوع حتى يدخل عليه مرفوع هذا المبارئ مرفوع أبدا حتى يدخل عليه مالا ناصب او جاسف طيب ففي المبارك له ثلاث حالة الحالة الأولى الرفض وعلامته أو ظمة إذا لم يتصل بآخره ألف الاثنين أواو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطرة فإن اتصلت به كانت علامة رفعية تفوت النوم نزيدكم نصب ساعة نزيدكم نصب ساعة نزيد نصب ساعة, ساعة, ساعة وللاشر <تصفيق> ها؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ في طهب الشخص بي منذلك القسم الثاني يوه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ لا؟ إلا؟ هجيه؟ شوف فيديو موجود شيخ بره؟ جوية. اه؟ ننتظر اه؟ ننتظر اه؟ نقرر اه؟ نقرر اه؟ محمد له رحيم محمد ممكن تشبه هنا؟ طي خير نواصف اذا التصفي اي قلب الاثنية واجمع النون يلا نزم خاطرة فعلا متوقعية النون واضح؟ نعم ها؟ طيب حالة ثانية إذا كان مؤتل الآخر ألا ترى فيه ماذا هو مضم المقدرة طيب حالة ثانية إذا اتصر بين النسوة يكون مبنيا على السكون في محلي رفل مبنيا على السكون في صراخ تمام مين هن وان شوا والمتطلبات يتطلب مسنه إذا تصعبين للتوكيد ثقيلة أو خفيفة يكون مبني على في محل رفا على الفتح في محل رفا مثل لا يسجنن ولا يكون ولا يكونا من الصارخ ليش جنن ودوقي ثقيله ولا يكونا نون توكيف خفيفه او لنشف عن نون توكيف خفيفه لا جنن انا خلينا في المرفوع لا يصدنك لا لا خلينا في المرفوع واضح هذه حاجه مفهوم تمام طيب نفسي ارفع القدم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب وقتها تكفى شاء الله يكون في نواقص ها هذا النواقص اللي شاء الله تعالى بديل الجوازم ثم ندخل المنصوبات وننهي بمغفوظة إن شاء الله إن شاء الله يمدينا إن شاء الله يمدينا متى تلاتقب ترسالكم؟ خمسة عشر جوية خمسة عشر جوية خمسة عشر جوية أعطيني يا أخي ايوه 20 مي حليب 20 مي يبل ال بياض طيب نصتين 4 6 8 ما شاء الله 16 ما شاء الله بابا كان 15 16 الحلقه ال تكون يوم 16 جويليه خلونا زمن دوار ها يا 16 حلقه 16 مجليسة. يعني لسه لسه نستطيع نزيد نص كما فعلنا طيب نأخذ 16 من درس نأخذ درس في النواسط ودرس في الجوازم صح؟ صارتين سلام شاء الله. شلونك عليك؟ شاء الله؟ ويجمعك بعده جديد. ضروس شاء الله، كيف تفكم الدوروس؟ باذن الله تعالى. المهمه اختيلمات ان شاء الله، نحاول خدامه المدير الله اعانه في رمضان،